الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضرب لن تجد له هو وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا او يساره يبيك سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد وعلى ال محمد كما وردت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك حميد مجيد اما بعد فان اطلق العلي كتاب الله وخير العديد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدداتها وكل محدداتها وكل بدعه ضلالها وكل راس في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نمد السيشام لازاز ابنه المرام من ادات الاحكام للامام الحاطب احمد بن علي محجل عسقلاني رحمه الله عليه دلين عن أبي قتاد رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم أبو قتاد رضي الله تعالى عنه في دليله وحديثه كدرباري كبيغ مثلا نص أو كببلاد لجود جوتي أو أتوح من أبو ما يعني أبا عجمان بيني أبو نوش أخي دوديجة دعائين ثم أذن بلال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 جاب لكل عبد الله كذا ربي يضبطوا الحديث يا روايات كذا صلى الله عليه وسلم كاتك صوم مذلفه نيجي لك تصلي بها المغرب والعشاء نيجي مغرب وعشاء كذا بأذان واحد يقب وإقامتين اقامتين قامت وله عن ابن عمره رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة ابن عمر زي خويه اللي هو دش عن بيت كدوه زعلوا ده الله عليه وسلم مغرب زمع لك أركز يجي مغريبه شيء الزماعة كذب قامات كذا اللي قال هو دكتور استا اتقال حاصل لبني يزيد يقامة بي ما لا مك فاصل له أبو الطواني سوى دقة بي سيقامة بي وزاد أبو داود لكل صلاة لبوه همون يجيك بإقامة عليه لكل صلاة وفي روايات له ولم ينادي في واحدة منهما عن ابن عمر رضي الله تعالى وعائشة رضي الله عنهما يعني ولم ديو واحدات منهم يعني بانج دلبوري تشكي لبو شباغ دل نخيك عامك خلاص بو اورجي لبروتش نيسا لاك مادام بانج نيورال لا دو بانجي دو في واحده منهما نخ... يقام... إشفنية... عشاية... بانجدرل. دو بانجدرل. ينادي في واحدة منهما <سؤال> <سؤال> لا بانكي يعني نيجي المغرب عشاء كأشاء ينكر يقدر الله بانك ذاتن أو نيجي مغيب يقامتكم نيجي اشاء يعني بيكي بانك بيكي بانك وليم ينادي ما بستوى بس, بس. وعن ابن عمر وعشت رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول صل الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفقون عليه طبعاً ابن عمر رزايقوال نورده شامل كدو أزارو شهسته سيحلسي لقد عايشي رزايقوال كدو أزارو دو حلسي روايات كدية هون صلى الله عليه وسلم بلال كاتك بانج للا بشاو تسير يتفرمو إن بلالا يؤذن بالليل بلال بانج للا تن بشاو كاتك بانج دا واشربوا ايه وبخونه وبخونه لا بلوي بانجي كما سمعتي مزالي ما بيني اسمك انسا شي وقتش عدد وابوي نيو ساعات بينه اي كم ساعات حتى ينادي مكتوم بخونه تا ابن مكتوم لا يغرنكم اذان بلال على <صحة> ان لا تاكلوا ولا تشربوا كله واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم للرواة شهواته لن احس شي دي ليل لبلال كبانجدا بشوط انكم خونو مخونو قصدي لكعتي رمضان على حتى ينادي ابن مكتوم كاد اتى ابن مكتوم بانجدا وكاد او بانجدا وكان رجلا أعمى بي بي ريتشرو قرابو لا ينادي بانجدا حتى اصبحت اصبحت يعني باليات كبانجدا يعني كاتي نيجي باري لأنه أصبحت قصدي لآذان الصبح حتى كم اتفقوا عليها طبعاً أكتابه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه فينادي ألا, ألا إن العبد نامه روه ابو داود وضعفه صحيح ابو داود ابن عمر رضيقه إلى سربتن رضيقه إلى هود وشامبتن إن بلال أذن قبل الفجر، لفهمت أن بلال بانجلا بس فجر، بانجي بو بانجي فأمره النبي صلى الله أن يرجع، بحيث بقر روا فينادي بانجكا ألا إن العبد نام، يدل على أن الأذان لإصرار صحب لا يصح، إلا بعد صلاة الفجر، وأن المؤذن إذا أخطأ وأذن خبلا الصبي عليه أن يعودا فينبه الناس إلى خطئه ليه كان كاتي خوينبوا صار يكأن وحدية بطل ينادي بالليل عشان ليه كان ك بلال بانجده أو بانجي إير كاني بقولهم زادوا بانج بانج جكان بلال بيدوم ابلوم مكتوم بعامة دك زاد بلال هوش بانج ده شو شغنيه بانج جكان مو بانج دوم عشان ليه كان ك بلال بانجده أذن بلال إنه بين أذن قبل ألف جري، ذيك اللي بوا، لو بانجيك ميتشي شمعانية، بقى من ذيك اللي هو بانجيك دوام بوا، الدوام بوا خلا برو بكرهوا، بانجا، سبليه، بان هواركا، ألا إن العبد لنا، ببب بب، عبدك العلستية، خالك العلستينا، خالك مجانين كاتين يزناء تهستا، أزلميهم يركضن بياشي بدعي.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 وقت يسير أويا دابيني يك لونه وردي يسيري أو يسيري لا حفظ حفظ كتير كمي لو مرسلة شغل صحيحة يعني انت صحيح أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أبو سعيد خلديك أزالوا صوت أزالوا صوت عطاء أحد سير روايات كتير ده فرمتا بيغمبني خواص عن فرمتي إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أجرجيت لبان بو إروجوك وأبلنا بلام لكذلات الحي على الصلاة حي على الفلاح كذب الله حول قوته لا بل الله عظيم عيا على صراطك الجدير و أذل الله حول قوته لا بل الله عظيم نج أبز يقلاه كينا يعني ما هو سواني شانه وين يا حديثه دليله لسوي بلال عباشي غلطيك كذب عندي دعازو بله آه بله زهر وبرين مثلاً هد بدل إنسانك غلطيك كذب عندي دعازو زهر قاد ليترد سكبي لونير جاي بعندي دوم يشتت تبتيش و Düz bir piramiz. Ne zaman hiç görmedik ya? Laner bence duymu bu. Bence duymu. Bence dedim beniz boynaga bi yapri. Bence cikim çecek niye? Mu çecek manidir ze bence cikim. Bence müslüman niye kalkıb dey zaneyim. Tamam Katik Katik inanabiliyle bence duymday. Bence duymu ben cikim niye? La pej waktı koşdi. Terbi bro boga galdi. Hal ki aga barka var. Hal ki ten bi baka ko Katik Katik galdıbu. Allah bu lox gibi banniya. <تسجنس> لا يمكنك ان تتحدث عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه التي عن المعرفه التي تتحدث عن المعرفه عن المعرفه عن إمامي معاليش أين حديثة شيوكو أو كالبخارية كإمامي معاليش صبت وشيصت وصيح حديثي لفيغمبر روايات كريا كإمامي معاليش خال المؤمنين في ركوتري لبدأ ويخش إلى فيغمبري صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضي قولي كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى صحيح مسلم فإمام عمر رضي الله تعالى سربيتن يا فقير البالي باب ودي القول دي اوش اوكلي مي كدوباردي كيو ذاك المؤذن كلمه كلمه تنها لحيه على على زين نبينا حي على الصلاه حي على, على الفلاح تذ لا حول ولا قوة إلا بالله فمن الروايات دي ايتمان دري وكويغوت اسكا اذا بين عينيك كامكين تقولوا كما يقول المؤذن وكويبر اللي كان جواب له اللي كان حديث ايتمان جديدان حي على الصلاة أو حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله قال أنا أريد نكرر هو الدكين. وإمام عمر بن صوت حدث عن وعن عثمان بن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء أخرجوا الخمسة وحسنوا التمذية وصحوا طال عمرك الخمسه الخمسة جدال شو بحجة أصلا اللي بيعت كتاب أوكي إلا بخاري ومسلم كذا صحفة بخاري ومسلم أو ما كان يدل أوظله يعني سواني أربعه إمام يا أحمد لو يبزان الخمسة جدال لكن الخمسة لا عليه الحديث سواني يعني بخاري ومسلم أبو داود وسعيد أخرجوا لا يا إمام بريزي مهند كتابك لا بيجوا والله يكلم ولا مولان. أخرجوا ستة وعقصم بيا من ما بستي مسلم المسلم نيا والصليني أثمان الله عليه وسلم بملك إمامي قومي خوم. أننا خالد نخون بسم نيجان لبكم، بيجان لبكم. قال: أنت إمامهم، أتو إمام يعني، أنت متداول إمامك شو خبركتي؟ وقت التدي بأبعفهم، يعني لو المناكامي لا مين أزاي تدبيني في المدركة أو في المدركة لو أنا لزاني لقدر أقسيها راجي بيوبي. ليه دكان دري أتو يا أمكين، بعلم ليه دكانش نقطة كهرباسك، أيش؟ أجراتي أو تلوم لذيش يبوي؟ کساني او پيانت كردن بس كشي نيايت نشي نشي تويانه كه پيانت زخاتم لوك پيانت زي يكسر صورتي يو سفيخي داشت هي دو صورتي كه فيخيم هي او يكدو اگه ما اواني پيش تو لكني انتقادي بو لكني انتقادي بو كه از او بخيندي مشتني بن المين او عما زي اقلي بي بعض النبي اقلابه لين ده زوين ما خوه وصنيا لين ده زوين ما ما او قال ما قراضين ابو بابا زايزني سفيره لو نرمادي يقلوانا من ام قوما وهم له كارهون امزور جابيو هاكما وصلو لكم بيج ما قبل حتى دوك ما لواني الو اگر من بیکم پینا خوش بی نجی من یک بس برن نمی آدم نجیمن یک بس برن من آدم نیست آدمی بله ازم کرده نه آدم از اون رو فراتو ازونو انسان آگاهی دی بیتام لقح را لا یا خود علی ادایی اجرا وارو آبام موادی که تو خود دنبه بشه تجی از جی استرور نگری پاییز استرور لا حرج فهذا يشيكين يا الناس لا يشيك كبك. بكاسد بلا من كابراءك لسبيل الله دوت يمن ده يكبو سيسفارش من هذا او اضرزدنا اخرجوا القرس وحسن التلمذي وحسن الحكم حسن الصحيحة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الحجر اخرجوا في السبعة يعني اصحاب السته لقى ايام يحمد اخرجوا خمسة لا سبعة لك حديثي عن مالك بن حويرث نا نا وقى يشتركوا خمسة ما بن حويرث حديث الله عليه وسلم دفرنا بقى يقول صلى الله عليه وسلم اقرنوا يشهد فليؤذن لكم احدكم باقلوا بانك بداء لير كانت جوزر مهمة ایمّامی مزگفت اسام دیم مزگفته دیم مزگفته نوسته دلم دستم وقتی بالجی نداشت بانگم دار ایمّام حقیقی بیاد فلان بانگ لو ایمّام دنبی پیده شی بانگ داشت او حقی ایمّامی حقیق کسی نیه دخول مازدکله ولی امّن مازدکله دخول دانه قیدینه که نه او کروش دنبی ایمّامی بره امّن درک نیمه ایمّام نفرش دان بانگ شلوان دوگانه شی نخواهی شدی خاله لبراتوری زدی مطمئنی خاله لونش دیدی نه من دوگانه شی نخواهم بی یا لعادي بانگ دادن آسانیت و آو حسین کدش من آذن پاگویی قم حسین ضعیفه من آذن پاگویی قم حسین ضعیفه اصل وای انسان چی دیدن بانج دا قامت کرد دوسته یعنی یک قامت که یک بانج دا قامت که ایش دوسته حدیث غلامان من أذن فهو يقيم. ضعيفة حديثا. اللي حديث من أذن فهو يقيم إمام إمام شيء قامتك قامت كان نبي أيقلك خورا مثلا مؤذن بمؤذن ولا هادي باش يدوام ما يبارسيش ديك اما ناذنف ويقيم او يبان درويش قامه تاعو يعني نزيد ما قبلش يلف هذه القدوبه قامه تاعو بالاك مغوي يقولي يلا فلان فلان قامه تاعو فيكون مثلا لا <معي> <محى> <معي> <محى>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 وكون قامت بعد هذه دين جناه دنجي يجب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً بيذكر معالم زانية شو بس بقول منطقة فتحده بلام لبان كيموني بلا بان كيم سند قوة الدعاء سمعك تأجرات ورب تن دتوني شش سمعيكي داني سند خلق زيات الجلبي أول ذا أرض هذا شيء زياته بين أذانك وإقامتك بيني نان قامت شد سنبي في نان قامت شد سنبي لبيني لناني لنان ناني وليه بين بانان قامت شد او زكا براك نان جاكوه وليه دفتوه سنب سالق الشد ولو الحديث رواه وضعفه بلام ولو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذى ولو يعني ولد المذى أوها آل بوط المذى عن. عن أبي رواي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤدم إلا متوضع هذه سكان يعني كذى بعد عدن ليه كان كذى بعد إلا دزنيش ليه طبعا أصله إنسان سمين كذى شيء كذى بعد حتما لا بلوش يشيل سواني يعني بس عادنا لك دزنيش نبي نبلوسته بالنابيب لوسه بلعم هو قران خوينا خيواه قران بيرمدرس لاني كرهت ان اقرا القران الا على طهر ام بهم خرجني قران بخير الا اذا طهر المجلس الذي يجلسون فيه وربز الدعاء الانسان اولاده الانسان سبقدن هاول ده بقى يعني لازم يجيبتن والله ما واحده ضعيفه وله اين الترمذي عن زياد الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم آه أهو ده يشمعنى حديثك هذا حديثنا ضعيف جمع الصغير يش ألبانيا ضعف كشي يدل العديد على أن الإقامة حق لمن أذن وجمل العلماء يجو يجوزون إقامة من لم يؤذن مو علماء كان بالإجماع ريجان ده كابلة غير بانجي داية قام بكا ما بكا بلي جما لعدم نهوضي من الدليل على المنع لابن اوي دليل كيان بقودني حاجك الضعيفة واستحقاق الاشياء العامة للناس بالشروع فيها والاخذ بالاسباب باستحقاقها لابن اوي اوي وان ديها لویمان هم اول می‌گم و دید زاید عزتگزاریه لو اجتماع اجتماع اینه سه که از چی مانچیه یک از چی خاموش که بله من بشرت امام حقیقی پیبره چه و که انجام نکرده شهر عربانیش است از جامعه صریحی شهر این ایتول از ۱۶۶۰ حرف تامان او زیادی که نیاز داره یک حدیث رویات کردیم ایو زعیف تامان دریقینی صحابی دوست داریم ك داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال. أن قال أنا رأيت يعني الأذان وأنا كنت أريده. قال فاقم أنت. وفي ضعف أيضا ضعف أبي داود. لا صلني أبي جاوداتي لا عبد الله كريزيد ده فهمي أنا رأيت يعني الأذان يعني أمر بعندم ده وأنا كنت أريد أميرجده ميت قال فاعقم أنت قطيعك قامتك طبعاً اللي قال زكاة ضعيفة أجلس أعيش بإيمان في قطيع إنام دتواني بيتا فلان بعندك وقامتش كم وزارة بخط فلان دتواني بيتنا أتوقع فلان بقامتك دي غوري ألم إمام حقي كامل هي أو حجارة ضعيفة وعبد الله بن سلوش حديث الروايات كريدها في غنبر صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذاني والامام املك بالاقامه را ابن علي ضعيف ضعيف جام الصغير ضعيف ابو هريره زي خونا زيد مثل في غنبر خواص قال فرجي المؤذن املك بالاذاني مؤذن كما دام مؤذن أو حقه يبان جهوي بيعتاد شو كذا يدع مؤذن والإمام أملكوا الإقامة إمام إيش حق إقامته حتى يوم تاني بقول إقامتكاته إيه مشكلة فيه دهش بقى لي في فلان كذب إقامته بكر عارف إنها جزء ضعيفة ولله يقيم من علية علي رضي الله تعالى عنه أحد يتكلم السلساني بيقيا ينصد الشرس حليسي رواية كالإمامي عليه وعن أنسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النساء والصحيح المخزيمة صحيح الجامع الصغير طبعا إمامي أنا أشكر إمالك كدو أزال الضغط الشرس حليسي رواية كاليا بيغمبري أخوة صفر ميتي دعاء رض ناقلة ولا بيني باندان قامت طبعا لدجيشي بيغمبري لا يرد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 حل له باعت يوم القيامه اسلمتش ان شاء الله او بازك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين